هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هَوَىٰ فِتْنَةٌ وَطَغْيٌ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 لِلَّهِ وَنَحْنُ ٱتَّبَعًا وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ وَإِن تَوَلُّوا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ إن الذين اكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.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 تَأْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 وإني سَمِيتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْلِ الْحَسَنِ وَأَبْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وأبَتَها نباتاً حسناً وَكَفَلَها زكرياً كُلَّمَا دَخلَ عليها زكرياَ المحرابَ وَجَدَعُلدها رزقاً قَالَ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 الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَعَىٰ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ لَا نُشْرِك بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 هأنتم ها هؤلاء حاجتتم في ما لكم به علم حاجتتم في ما لكم به علم فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجهن نهار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون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 وَمَالَّا وَبِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ رُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاه حفرة وكنتم على شفاه حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 وَإِنَّ يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَ أَرْثُمْ مَلَائِكَةَ الْعَالَمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ رَبِّ اسْتَغْفِرْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنْ الْمُنْكَرِينَ وَاعْفُ عَنْ الْمُنْكَرِينَ وَاعْفُ عَنْ الْمُنْكَرِينَ وَاعْفُ عَنْ الْمُنْكَرِينَ وَاعْفُ عَنْ الْمُنْكَرِينَ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 يُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ خَيْرٌ فَلَا يُكْفَرُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما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 ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللَّه وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ من رَبِّهِمْ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 ولقد عفا عنكن والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا تَلْوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٓكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٓكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍّ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 نوع سيغش طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 ويحبون أئي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.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 وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فلقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخذيت